وَإِذَ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِئِسِ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَسْتَأْذِنُونَ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 وَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن تَبَّنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ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 قال نعم وانكم اذا لمن المقربين قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون انا لنحن الغالبون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 مدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب البحر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 وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاِقْرَأْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ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 قَال أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُم تَعْبُدُونَ أَنتم وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّلَّهِ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ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 بِكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَسْتَقُونَ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 فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أورقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين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 وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتبنون بكل ريع ايه تعبثون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 قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهني مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين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 أوفوا الكيل ولا تكونوا من المفسرين وزنوا بالقصطاص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما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 وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحيمُ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ رُوحُ الْأَمِينِ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُولَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُل لَهُمْ آيَةً أَيِّ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَلَ لَهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ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 وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعجولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر أشيرك للأقربين وخفّ جناحك لمن تبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من فنزلوا الشياطين